فبأي آل ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آل ربك تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكلبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكلبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكلبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكلبان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 Rabbikum atuk liban, yursalu aleikum ashwa'zum min nairmu wa nupas, فلا تنصرا. Fabi ai ala? Rabbikum atuk liban. Faidan shakat al sema, فبأي آل ربك ما تكلبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جن. فبأي آل ربك ما يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ هَذِي جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَلِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن قاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان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 المتكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم النياق والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي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 فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيه خيرات حسان، فبأي آل ربك ما تك nibaan حور مقصورات في الخيام، فبأي آل ربك ما تك nibaan لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان